إنسانا ناوم حسوب لا تقول عادي. نفسي ونفسك ربنا ما فرقها خذها من اللي بنظرتك شخص عادي لا تحتقر أي روح ربك خلقها انسان انا ومحسوب لا تقول عادي نفسي ونفسك ربنا ما فرقها خذها من اللي نظرتك شخص عادي لا تحتقر اي روح ربك خلقها كانك جبل هالناس ما هم بوادي اللي خلقهم خلقك ما فرقها والناس هي للناس مثل الايام وحيده صعب تجمع وراقها كانك جبل الناس ما هم بوادي اللي خلقهم خلقك ما فرقها والناس لي الناس. ويدن وحيدة صعب تجمع ورقها كنت تنظر إن جنابك سيادي والناس قل من حضرتك في رتبها كل شخص عنده لا كبير وقيادي ولكبر اللي هو خلقنا ورزقنا كانك جبل الناس ما هو اللي خارقهم خارقك ما فرقنا وناسه للناس مثل الآيات ويدن واحدة صعب تجمع ورقنا ويدن واحدة صعب تجمع ورقنا. يا سيدي وإن كنت بالذنب بادي ما أظلمك وأجلب لنفسي غرقها يجوز إن هذا الخطأ لا إرادي بس اعتذارك يعطي الناس حقها كانك جبل هالناس ما هم بوادي والناس هي للناس مثل الآيات ودن واحدة صعبة تجمع واقلة ودن واحدة تجمع واقلة.